قال رب أن يكون لي غلام و كانت امرأة عاقرة و كانت امرأة عاقره و قد بلغت من الكبر عتيق قال كذالك قال رب كه علي هين و خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنه وزكاه وكانت قيّا وبرّ به ولم يكن جبارا عصيا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرييا وهزئ إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي وشربي وقري عينا فإنما ترين من البشر أحدا فقولي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 فأشعرت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا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 ما كان لله أيّ يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول, فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّهُ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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وَالْأَذْرَحُ يَوْمَ الْحَسْرَةِ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 يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أيه أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا قال أرىب أنت عن آلهتي يا إبراهيم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 وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا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 إنا النبي مِنْ النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا اِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إلا من تاب وَعَمِلَ وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب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 ثمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جثيا ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثْيَةً ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَةِ عَتِيَةً ثُمَّ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 قرن منهم أحسن أثاث وريعة قل من كان في الضلاله فاليمدد له الرحمن مدد حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما السعى إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شرّ ما كانوا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والبقية الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير ما ردّا؟ فرأيت الذي كفر بآياتنا وَقَالَ وقال مَا ما له وولدا.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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة.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 في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدّة وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا